117. فنسمه على الخرقوم 118. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقدموا ليطرمنها مصبحين ولا يستثنون عليها ربك وهم نائمون فأصبحوا القرين فتنادوا مصبحين أنغضوا على حرتكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافسون ألا يدخلن إنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب قادرين، فلما غاوها قالوا إننا لظالمون، بل نحن محرومون.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 خَالِصِينَ أَسْأَلُ رَبَّنَا أَنْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْنَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يغلمون. 111. إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم 112. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن 117. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون 118. ترهم أن يرون بذلك دعيم 119. أم لهم شركاء سَوْفَ يَشْوَرَكَائِهِم إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ